قتل مئة مليون نسمة في القرن العشرين يحتوي على أربع آلاف مادة كيميائية إنه التدخين التدخين لا لا للتدخين لا للتدخين وهديني جنبني ما يؤذيني يا احميني دربي واهدني جنبني ما يؤذيني يا رب احميني في يفيديني ووفقني عني لا تتركني ربي لولاك اضيع نفسي بيدي ويتعب قلبي ويتعب قلبي بحماك تؤمن روحي ومن الضر تنجيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني أوه اه أوه اه أوه نور دربي جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنيا يا وفديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنيا يا وفديني زدني وعين وانصاب وبعلمي اخدم وطني وأصون البيئة, حولي واصون البيئه حولي واجعلني فخر بلادي انت دليلي ومعيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني جنبني ما يؤذيني يا jakąś inną, في niechaj niechaj niechaj نور دربي niechaj جنبني ما بجعل مجتمعي رواد حياه أرقى, أرقى روحا واحدة تسعى من أجل هواء أنقى, أنقى وارزقني صحبة خير بشمائلها تعليني يا رب الكون احميني في دنيايا وفي ديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنيا يوفيديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني اكرمني وارفع قدري كلل بالبسمة عمري, عمري وامنحني خلقا اسما واحفظني واشرح صدري, صدري يا ذا المنة نجيني من أخطار التدخين يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤديني يا رب الكون احمني في دنيا وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤديني يا رب الكون احمني في دنيا وفي ديني. وارفع قدري كلل بالبسمه عمري, عمري وامنحني خلقا اسما واحفظني واشرح صدري, صدري يا ذا المنه نجيني من اخطار التدخين يا رب الكون احميني, احميني في دنياي وفي ديني دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احمني في دنيا وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احمني في دنيا وفي ديني.